اللهم يا اقوى الاقوياء يا ناصر الاولياء يا رب الارض والسماء اللهم احفظ على بلادنا ايمانها وادم عليها امنها واستقرارها فينا شر من به شر عليها اللهم انصر الرجال امننا على الحوثيين المعتدين اللهم انصر الرجال امننا على الحوثيين المعتدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يغرزونك اللهم فإنهم قد أفسدوا في بلادهم فانتقل منهم اللهم وأدل الدائرة عليهم اللهم لا تقل لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم عليك بهم وبمن أعانهم اللهم عليك بهم وبمن أعانهم يا رب العالمين حسبنا الله وكفى ليس وراء الله قرنا ولا منتهى حسبنا الله الذي هو حسبنا عليه توكلنا وإليه أمرنا وإليه المصير 112. وصل وسلم على البشير النذير.